اهلي عبره ورا عبره والقلب ميت وتهاصبره والعين حميت وتضحشبي يا اهل الهوى بالله دلوني صابر على ظمي ومغبوني Oh la أمسيت ضامر ليالي أشوق شاغل اللي بالي أمسيت ضامر ليالي أشوق شاغل اللي بالي من يشتهي اللقمة وفاقت لغالي. ياسم لو ينزول في أرضي لبعش له الريحة لي ويزداد أستدرج الغيم لاجلة أسقيه يسقيني واصلة أستدرج الغيم لاجلة أسقيه يسقيني واصلة من حب لحب Si érted asztalon a